طول الليل ما عنا حتى نهار الاحلام بقعد فكر فيك بساكن فيه كلن قالوا أوها لا لا ما بالله وين ما ضروح بيذكرني فيه You're my Mauka ya